سَأَمَّا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لاَ تَوْهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ الذي الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِنَّنِي أُرْجِعُكُمْ إِلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله الله فإذا أُوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أُوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إن جاء نصر من رب بك لا يقولن إن كنا معك أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْنُ بِخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ قالهم وافقالا مع افقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 114. وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 115. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ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 تَتَبَايَنُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْفِرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لكم مِنْ ناصرين.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 والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأثير تُونَ الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لا تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم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 قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّئَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَنْسِينَ بهم وضاق بهم ذرع وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منك واهلك إلَم رأتك كانت من الغابرين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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا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 وَإِنَّهُ أَهَانَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنكبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 أَتَلُوا مَا أُوحِيَ إليك مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ ولا تجادلو أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا و إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 تتلو من قبلي من كتابي ولا تخطه بيمينك إذا لَرَتَبَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم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 114. يعلم ما في السماوات والأرض 115. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب أجل مسمى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 وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ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 به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْتُبْ فبما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرا آمنه ويتختطف الناس من حوله